Terima kasih kerana mi yemashki law hatta samaw naf The نيم في الباد والذكر الجميلة مع صورت كل يوم نفسي كلام مقدر شتم من روحي ولا غمض في ليله Abla mafakar fi kenal gait menem, dan show di bint, ya hadi di fahadni saged, dan saged lau zaid show, mayaimni, lanhara ملك شي في ولا من ايامك يوم ما بيوحشني The love that Iítulo overstire irgendwel inv lokult, bond ke v Anyway, you конце it emang W Coc simple,ions tidak dapat mengecil Nur white mother datang kita dapat حياتنا life we lived on I live in my life In my life, in my life I live Tak kuli تدعين تقدست من مرأة في الوجود تنزعت عن ننت تنتوضعي كأن الإله صفاك على كل البرية من أجمع لعمري يا أنت كمال الهوى وباب إلى لم يقرأي أغار على العين من كحلها إذا سال من رمشها الأودعي باسم الهوى أبتدي قصتي في حبها الأبيض الأنصاعي ولم يجزعين فكيف السبيل على بعدنا إذا ما التقينا ولم نرجع سلام لحبي من آيات سلام إلى الحب في مطلعين اسمنا منها اتمنى So awesome. احلمنا ومالو لو ليله ن بعيد سيبنا كل الناس انا يا حبيبي حاسس بحبك كتير ماليني ده الاحساس وانا هنا جنبي اغلى الناس, جنبي أحلى الناس. حبيبي ليلة تعال ننسى فيها اللي راح تعال جوه حضني وارتاح دي ليلة تسوى كل الحياة وما لي غيرك ولولة حبك عايش لي مين حبيبي جاية أجمل سنين وكل مادة تحلى الحياة حبيبي إلمس إيدي عشان سدق إلا نفيك يا ما كان نفسي قبلك بقالي زمان خلاص و أحلم ليه من هنا جنبي أغلى الناس جنبي أحلى الناس حبيبي ليلة تعال ننسى فيها اللي راح تعالى جوه حضني وارتاح دي ليلة تسوى كل الحياة وما لي غيرك ولولة حبك عايش لمن حبيبي جاية أجمل سنين وكل مادة تحلى الحياة